مِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَلْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْنِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الماتر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الدرس الثاني من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وقفنا في أول درسنا حول مقدمة عن فاتحة الكتاب باعتبارها محل الحديث وقد, قل وقد قلنا أن المصنف يرى أن الفاتحة احتوت على المطالب العليه وناقشت أهم موضوعات وقضايا الدين من معرفة الله فقد ذكرت ثلاثة هي أصول الأسماء والصفات الله الرب الرحمن واشتملت الفاتحة على ذكر النبوة وذلك عبر الرحمة التي تقتضي أن لا يجعل الله عباده بغير دليل يبين لهم ويرشدهم وكما اشتملت على ذكر المعاد والآخرة بذكر يوم الدين واشتملت الفاتحة على ذكر الهداية باعتبارها من المطالب العليه واليوم نقف حول مراتب الهداية العشرة الهداية تبدأ بالأنبياء والرسل ويختلف الناس بعد ذلك في مراتب الهداية قربا وبعدا فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمتل ويبتل الرجل على قدر دينه فمراتب الهداية العشره هي عشر مراتب تجمع المراتب الخاصة والعامه للهدايه وكل هذا في قوله اهدنا الصراط المستقيم ولكن السؤال الذي طرحه ابن القيم وحاول الإجابة عليه قال من قال اهدنا لا يقولها إلا وهو للفاتحة تال وبها مصل فأي هداية وقد اهتديت أي هداية وقد اهتديت واقف بتصلي فرض ولا نافلة وبتقول جواها اهدنا طيب ما هداية؟ هداية شروطان إنت ماذا تريد؟ وقد اهتديت الإجابة على هذا السؤال الهداية درجات كثيرة فأنت ما عرفت من الهداية قليل وما غاب عنك كثير فأنت تطلب المزيد من المعرفة في الهداية وما عرفته من الهداية ولم تقدر عليه لعارض الشهوة أو التأويل يعني في أشياء التعارفة حق وما قادل عليها رأيكم في قيامة الليل الفجر السجر الله ما عندنا نطاقة زادة أكثر من كده رأيكم في صيام الاثنين والخميس في زول بيقول صيامة الاثنين والخميس مكروه كلنا يعرف أنه سنة فما نعرف من الهداية ولا نقدر عليها من النفس أو عارض الشهوة كثير تحتاج أيضا إلى هداية ثم الثبات على الهداية يحتاج إلى طلب الهداية قولك إهدنا وأنت مهتدل تحتاج إلى الثبات لأن كثير من الناس يبدأ الهداية ويزور أولم يقل ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا كم من شخص كان يفعل الطاعات وقصرت ثمته وتراجع عمله عنها لضعفه فهو محتاج إلى أن يثبت عن الهدايه ولذلك طلب الهداية يفتقر إليه كل إنسان مراتبها العشر مراتب الهداية العشر المراتب الثلاث الأولى للأنبياء فقط اولها مرتبة التخليم هذا الله رسلا بالكلام المباشر معهم ولم يتوفر هذا في الرسل الا لرسولين موسى كليم الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا التكليم يختلف عن نوع خاص من الوحي لو لمبر قال ان اوحينا اليك كما اوحينا الى الى نوح والذين من بعده وكلم الله موسى شنو تكليم نوع من انواع الوحي لكنه وحي خاص لذلك خص الله عز وجل موسى اصطفيتك على الناس بكلامي ورسالاتي فلو لم يكن خاص كل الأنبياء كلمهم الله مباشرة لما, كان لما كانت هذه ميزة لموسى عليه السلام وكذلك عند سدره المنتهى أوحى الله إلى عبدهما أوحى وكلمه فسمع موسى كلام الله وهذه مرتبة عالية وحتى لا يضطرب الكلام فأول ما سمع الله موسى كلام الله ولكن ألهمه الله أو أرسله الله قال تعالى وكلم الله موسى شنو تكليما تأكيدا لأن الكلام تم وهذه درجة عالية جدا بل التكليم يكون بالنداء والنجوى النداء من بعيد والنجوى من قريب وكل ذلك حصل لموسى عليه السلام قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمني وقر نجيا قال ابن عباس تكلم, تكلم موسى عليه السلام مع ربه وهو على صحراء سيناء فقربه الله وناجاه وأسمعه صوته وهو في أذره قال حتى سمع موسى صريف الأقلام وهي تكتب على الصحف في السماء صوت القلم بكت في الورقة موسى عليه السلام سمعه كده قال وقربناه شنو نجيا بالمناسبة حتى موسى عليه السلام لما سأله الله في ناس لا يحسنون الأدب مع الأنبياء يقول لك موسى عليه السلام ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكوا عليها ربنا بيعلم ده كله وأهش بها على غنمي ده كلام حشو ساكت ما في دوداعي ربنا بيعلم ده كله ما تلك بيمينك يا موسى عطاي ما في داعي الكلام ده دا كله لكن جهلوا لأن موسى لما تكلم مع الله أدرك لذة المناجاتي فأراد أن يطيل المكالمة مع محبوبه تقربا لأنه أدرك ما لم يدر غيره وهذا ملاحظ حتى في المكالمات الدولية أنت إذا تكلمت مع ولدك الغائب تود أن لا تنقطع المكالمة لأنه حبيب إلى نفسك ولأن موسى ربه حبيبه ما أحب أن تنقطع المكالمة وأراد أن يطيلها بأي طريقة حتى ولو قاد عصايا أتوكى عليها وأهش بها على غنمي وليه فيها مآرب أخرى قال القها يا موسى أراد أن يطيل الكلام مع الله لأنه يكلم رب العالمين أنت قالوا أكلم رئيس بلد ده يكلم رب العالمين ولذلك حق له أن يطيل المكالمة هذا من المعاني المهمة جدا في أن منذلة ومرتبة التكليم من الدرجات العالية ثم مرتبة الوحي المختصة بالانبياء قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي وقد يكون حتى لغير العاقل، وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعروسون، وقد يقول لغير الأنبياء وأوحينا إلى أم موسى، وكذلك أوحى الله إلى الحواريين، فالوحي الذي للأنبئاء بالأحكام والشرائع. يأتيهم شيء يعني مثل لو كان الوحي يأتي كيف؟ قال يأتيني كصن صلة الجرة، زي الجرس في أذنه، ما بيت ما حاجة. قال فينفطم عني وقد وعيت لما نصل لننتهي يكون حفظ الصورة إن شاء الله في التميت أي يكون حفظ كلها هذا الوحي الذي للانبياء غير الأنبياء إنما هو يعني المقصود في هذه المسألة الإلهام إن ربنا يلهمك شيء في نفسك أما الوحي المختص بالأنبياء قطعي لما يخوان الآن في ناس يقول لك أنا ربنا شنو قاعد يوحيني فينا حايمين يقولوا ربنا قاعد يوحيني أنا جاني وحي من الله يا أخي وحي جيك من ربنا كيف أها قال لك شنو حلال وقال لك شنو حمل ورين قال لك شنو هالبنسها السريعة التي أتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي خاتم هذا ليس بصحيح الوحي بعد الرسول صلى الله صلى بشنو انقطع من السماء الوحي الذي كان للنحل هو وحي الإرشاد يعني النحل تمشي وتشير وتعمل ربنا بهذا المعنى حالنا كلنا انت بتقوم الصباح بتمشي شغلك وبتجي راجع بتكون سايق العربية لما انجي احمر بتجيف بتدوس الفرامل بتجيف في حادث بالزوق الحركه التلقائية من الإنسان ارشاد من الله الى ما ينفعه طيب الدرجه الثالثه إرسال الرسول الملكي الى الرسول البشري اجي جبريل في صوره بشر او غيره يكلم النبي المعين والله قال لك كده وكده وكده وكده يعني كان الوحي يأتي بسلم إما عن طريق الكلام يسمع كلام الله إما عن طريق صلصله الجرس وحي وإعلام فينفصل عنه وقد وعى وإما يأتيه جبريل في صورة دحي الكلب يقول له أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان ويصدقه ثم يقول متى الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم شنو دينكم هذا وحي طيب المراتب الباقية في الهداية الرابعة والخامسة والساتة والسابعة والثامنة والعاشرة هي مراتب في الهداية لعامة الناس بعد طوالي التحديث التحديث التحديث هذا بقى هو الوحيد الذي الناس والتحديث نعني به قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم محدثون محدثون بمعنى يأتي شيء في سره شيء يبعث ربنا في سره ما بكلمه الله يعني لا بيسمع ما زال الأنبياء يجيو شيء في سره فيصدقه قلبه فيكون كما حدث يعني يتوقع شيء يقوم يحدث يجيو شيء خفي داخله بيكلمه هذا التحديث كان في الأمم المستابقة حاصل إنه كان في من كان قبلكم محدثونه وانفق في امتي فعمر بن الخطاب قال الشيخ وسام تيمين جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم ان التحديث في الامم السابقه كائن وشرطه ان يقع في امتي يعني ممكن يقع ممكن شنو يقع وان وقع يقع لمن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وده يوريك حاجه مهمه انه التحديث الذي ياتي سرا قل في الامه الاسلاميه وكثر في الامم السابقه ثم شنو التحديث ياتي كنوع من انواع التطمين على الاعتقاد امتنا في مقام الصديقيه الصديق لا يحتاج الى تحديث لماذا لانه بيقينه قد استغنى عن التحديث عشان كده امتنا ما ماذا شنو ماذا يرسل تحديث معظم الناس العقيده مالها بتلقى رازخة في شلوك في نفوسه ما عندهم شفف فلا يحتاجون إلى التحديد أو بكر الصديق هو أعلى الأمة رضي الله عنه لكن ما محدث ليه لأنه شنو صديق طيب الفرق بين التحديد والوحي الوحي قطعي والتحديد ظني يعني ممكن تقول والله كده وما يطلع كده لكن النبي يجي وحي يقول الشيء كده لا يمكن يخرج عن هذا الذي سماه والدليء أن عمر خطاب رضا الله عنه محدث ملهم ومحدث وبالرغم من ذلك كان أحيانا يجانب الصواب كيف يأتي ويجد أنه بسلب قد مات فيأخذ سيفه ويقول شنو أن محمد لم شنو لم يموت بالرغم من أنه محدث عرفت وقز على ذلك بدليل أن عمر خطاب رضا الله عنه وأرضاه الكاتب هو يكتب له قال هذا ما أرى الله أمير المؤمنين هذا الشيل يورىه الله أمير المؤمنين يعني كتب له كلام ، قال الله أعمل كما بعد كما بعض الإصلاحات الإدارية قال له الكاتب إلى الوالد هذا ما أرى الله أمير المؤمنين قال للححي واكتب هذا ما رأى أمير المؤمنين الله ما ورامي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأاك فمن عمر وليس من الله عشان أسأكد منزلة التحديث طعمها مهم وتبيشرح لنا يا إخواننا الاثر بتاع ياسارية الجبل والاثر صحيح بالمناسبه اثر يا الجبل صحيح صحيح الالباني في السلسله الصحيحه وهي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يصلي بالناس على منبر الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه وفي اثناء الخطبه اضطر كلمه قال يا الجبل ثم استمر في كلامه رواية ابن عتاكر في تاريخه تقول أن عمر رضي الله عنه لما فرق من المنبر اتاه الصحابة بأسيافهم الصحابة يشألين شنو؟ سيقل قال له أوحي بعد رسول الله انت بجيك وحي ولا شنو قال حاشا لأن لو قال في وحي لا أريك الناس ذيب ناس في الدين الجظيم فقال إنما كلمة أجراها الله على لسانه اخواننا ساريا وذي الله عنه كان قائد الجيوش في بلاد الفرسي الروم كان جائنه من وراء سمع صوت عمر بن الخطاب في نفس اللحظة ياساريك الجبل فنحاز إلى الجبل فنجا ونجى القوم وهذه تعد من الكرامات كرامة تابعة ممكن تحصل إن شاء الله حتى لغير عمر رضي الله عنه في الأمة لكن أهم شيء أن عمر رضي الله عنه نطق بالكلمة وهو يقول أجراها الله على شنو على لساني نطق بها وأراد الله أن ينطق عمر بها من أجل أن يجوا. الجيش والتحديث ورق إنه قد يصيب ويخطئ يصيب في سارية الجبل ويأتي في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئ لانه لو كان عمر رضي يصيب في كل شيء لصارت منزلته كمنزلة من؟ كمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد يكون في فرق بين وحي النبي صلى الله عليه وسلم القطعي الذي لا خطأ فيه وبين التحديث الذي يقع للناس هو شنو؟ ظني يصيب صاحبه احيانا ويخطئ شنو؟ احيانا أخرى دي المنزلة الرابعة الخامسة منزلة الإفهام الإفهام الغوص والعمق في معاني الدين يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال في القرآن قال وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إن نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمانا وكل اتينا حكما وعلما ده فهم زايد مع الدين عنده شيء زايد في الدين بل فهم والايه شرحها كالآتي الغنم اذا دخلت زراعه ليلا تسمى نفشت واذا دخلت نهارا يسمى هملت فاما نفشت واما شنو هملت الغنم المقصوده في الايه حتى لا شنو نفشت أنا خشت سنو بالليل في زراعة الزول أكلت الزراعة طبعا ما هو زكبوش يجيب البهيمة يحاسبها ما البهايم وجاب سيد البهايم بيجا سليمان بيجا داود عليه السلام جو اثنين واحد صاحب الغنم واحد صاحب الزراعة ياته الأكلوها فحكم داود عليه السلام ما قال وداود وسليمان إذا يحكمان في الحرف كانت معنا في الزراعة إذ نفشت فيه غنم القوم دخلت فيه بالليل وكنا لحكم يمشاهدين نبي الله داول حي حكم حكم بشنو حكم بالعبد قال لي صاحب الزراعة تشير غنم الزول دا جزاء إنه شنو دخلت طبعا يا إخواننا الدخول بالليل والدخول بالنهار الدخول بالنهار بدور على إهمال من صاحب شنو لكن بالليل تكون أخذتها نوما ما بيقدر يشوف بالليل البهايم يقدر يحوشة أشكد ينبغي يخفف على الحكم صاحب الغنم شعر إنه الحكم ده ما رضاه قام قال لي صاحب الزراعة نرجع لسليمان قال لي نرجع ما له فحكم سليمان بالحكم الآتي وهذا قوله تعالى إذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين الحكم كالآتي قال سليمان لصاحب الزرع خذ الغنم اخذ الغنم وقال لصاحب الغنم ادخل الحرف خش الواطه ازرعها له واوقفها في الحد الذي اكلته الغنم يرجع الى زرعه وترجع الى غنمك ده هو شنو ده هو الحكم بيختلف عن حكم داود عليه السلام أبوه أبوه قال لو انتشيل البهيل قد لا يستطيع يصلحه لأنه فهمه كله في شنو في الزراعة ما يدر بيكون شايله وعطا مشا شنو هذا مجرد دك دك اللي هو تزرع له في المحل الخسترة اللي يعني كانت شايلة شنو في النوارة توصيل النوارة كان قبل النوارة المحل اللي كان واقف في الزراعة بعد ذلك استلم زراعته عمرانه بيوتاطة وشيل بهيله وتمشي وذاي حلف في غنم ويستفيد منها لحد ما شنو نظير الضرر اللي اللي أصاب في زرعته. أكيد الدين بحتاج لنا فهم. وذا اللي خلى عمر الخطاب رضي عنه يقرب ابن عباس. الناس كانوا بيقولوا دائما ابن عباس صغير عمر الخطاب يقعده عند جانه على يميني الناس الكبار بيقول ياخذ زول ده. الشافعي ده يمشي. قام سمعت الكلام ده جام مرة سألوا سؤال. قال لهم ماذا تفهمون من قول تعالى إذا جاء نصر والفتح قالوا فتح مكه ودخول العرب وكذا قال ابن عباس ماذا تفهم انت قال افهم قرب اجل النبي وان الله نعى نبيه معناه الدين اكتمل ولا تخش في الدين انت معناه خلاص قادم علينا قال الاشياخ الكبار رايكم شنو في الكلام ده قالوا والله اصار قال لفهمه قربته زول عنده فهم زدرتها في الايات شوف ولذلك فهو يحتاج الى فهم النصوص ما بتفعلوا فهمة من راسه ده الدين لا لكن يتعامل مع النصوص الموجودة ويستخرج منها فهما. طيب المرتبة السادسة مرتبة البيان العام. بعد الإلهاء بعد التحديث الافهام بعد افهام مرتبة البيان العام. البيان العام إنك تبين للناس الحق والباطل. وده لعامة الناس حتى الكافر أبنا بيان له وأما ثمودة فهديناهم هدايه بيان عام. فاستحبوا العمى على شنو على الهدى اي زور ربنا بين له بذلك يعني يقول سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم يعني ربنا بين للناس الحلال بين والحرام شنو بين ده بيان عام لكن البيان العام ده مطلوب من الدعاه واهل العلم ان يفصلوا فيه ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في مفتاح دار السعادة البيان يعني أنت تتبيل للناس الدين ما تقول والله أنا بكلمكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فاشنو بيليون الكلام كله بالتفصيل واضرب لهم الأمثلة وقرب لهم المعاني بعد جد دائل يهديهم شنو ده ما انت انت عليك الهداية الهداية البيان كده قال له شنو وانك لتهدي إلى صراط شنو مستقيم ببين. أما هداية القلوب حتى الرسل ليست لهم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هدايه البيان العام مهمه ابن القيم يقول النمل بينت لقومها من النمل بيانا عاما صفيحا انت عارف واذا قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قال ابن القيم احتوت على عشرة أنواع من البلاغة والبيان الآية دي فيها عشرة أنواع من البلاغة والبيان أولها النداء وإذ قالت نملة يا النداء أيها التنبيه النمل التسمية ادخلوا الأمر مساكنكم النص لا يحطمنكم النهي سليمان التخصيص بالاسم وجنوده وجنوده شوف سليمان طوالب التخصيص وجنوده التكفيم وهم التعميم لا يشعرون الاعتذار بعشر انواع من البيان النمله عشان تحول قومها من الوطي يخش الجدر عشر انواع من البيان ماذا فعل الدعاه يخرج الناس من الظلمات الى النور بيانوا لهم كيف بتخش النار قول ده بيان يخل بيان لا بد يكون زي بيان النمل شوف النملة بأساكيدة كان حريب لسليمان عليه السلام أن يتبسى مضاحكا من قولها لأنه بيان كامل فتبسم مضاحكا من قولها لا خلت اعتذار لا تعميم لا نص لا تخصيص لا تعميم لا تفهيم كل بيانات لهم بس عشان يخشوا الجسر والزلم يكون داعيه بإحمل تسالة للناس عظيمة ينبغي أن يصبر على أذاهم، أن يترفض عليهم، أن يقرب لهم الأمثلة، وأن يسألهم، أو يعاوده، وإذا لم يفهموا أن يكرر لهم، كوي، وأن يلوم في الخطاب، وهكذا، وهذه مسألة مهمة. طيب، البيان العام ده في الهدایة نوعان: بيان الآيات المسموعة، كلام الله، وبيان الآيات المشهودة المرئية في الكون. إذا تأملت الكون. تهكد النظام الدقة السنن النواميس التي تسير الشمس لا تتأخر النهار لا يتقدم الليل نسخ منه النهار النجوم الزاهرة في كبير السماء الافلاك الدائرة المجرات الضخمة البحار الكبيرة المحيطات الواسعة الكائنات المتنوعة والمتباينه والمختلفة في قاع البحار وغيرها الطيور بأشكالها الوحوش في غاباتها خلق ذلك ورزقه وتدبير أمره يا خدأ ألا يقود الإنسان إلى الإيمان وكيف اذا هو الإيمان لذلك هذا البيان العام أما البيان الخاص وهو المرتبة السابعة وهو الذي يستردن الهداية إن تحرص على هداكم فإن الله لا يهدي من يضل دي بقى هدايه ربنا بيهدي بعد ربنا في ناس بعد ما بين لهم بعد شنو ما بيشتدي دي ربنا لم يريد به خيرا طيب دي المرتبة السابعة المرتبة الثامنة مرتبة الاسماع الاسماع درجة من درجات الهدايه قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا تولواهم معرضون في زور قال لي دين الناس الصموم اصل والله عارفه ما بمشي قدام عشان كده من يوم جاءوا أطرش لا ده ما, ما فهمه يعني فهموا إنه ولو علم الله فيهم خيرا لش دين دين ياتون أطرش وقولت له لا دين أطرشان ما في ناس بيسمعوا ومم ركب له سماعات لكن يسمع الدين والوعق والإرشاد يصح وبرأه يقول شنو كلامك ده بخش بيجاي وبيطلع بيجاي ده بيسمع عليك الله حسن ده ما هو قوله تعالى وما إنك لا تسمع, إنك لا تسمع شنو الصم الدعاء وما أنت بهذا شنو اللي عن شنو عن ضلالتهم ده تمع الضلال وان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ده اسماع بتاع الهدايه وهو ليس اسماع الاذن انما اسماع القلب وبالدليل على ذلك وهم شنو معرضون فهذا هذه درجه مهمه وهو ينقسم الى ثلاثه اقسام سماع الاذن ومنه يقود الى سمع القلب ثم يكون سبع اجابه وقبول بعدها الصحيبه اي شيء يسمع ويتاثر به أشكد ربنا قاشروا في ناس ما ترش لكن برضو هم ترش أيوة صم بكم عمي فهم لا فهم لا يعقلون ولا يبصرون شو فيه ربنا قاشروا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم شنو وهم يلعبون لهيئة قلوبهم. دي السماع هذا سماع اللي رب قال لو علم الله فيه بخير لشنو؟ لا أسمعم إلى حدّهم. ولا كان الكلام أوقع في آذانهم وأمتد في قلوبهم وأعظم أثرًا على قبولهم واستجابتهم للأمر. دي المرتبة الثامنة. المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. الإلهام. ربنا قال عن كل الناس ذا الهام عام فألهمها قجورها وشنو؟ وتقواها لكن هل في فرق بين التحديث والإلهام؟ يعني أقرب اثنين لبعض التحديث وشنو؟ الآن التحديث يكون في القلب والإلهام بيكون في القلب التحديث أخص من الإلهام يعني مرتبة أعلى من شنو؟ الإلهام قد يشترك فيه عمى الناس لكن التحديث ليه شنو؟ بس كده قال إنه كان في مكان قبلكم محدثون إياكم في أمتي فمن؟ فعمر رضي الله عنه فعمر بن الخطاب ده تحديث فالتحديث أخص من شنو؟ أخص من الإلهام لكن يخوانا في حاجة مهمة جدا إنه في شيء يعني للأسف الشديد يشكل على الناس في زول مرات بيسمع أصواك يسلم عليه أو نوع بيتكلم معه من الناس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن للملك في قلب المؤمن لما لما يعني حديث وكلام بيبيس لك فلما الملك إعادة بخير وتصديق بوعد إعادة بخير دائما يدي خبر كويس ويثبت قلبك ما يخليك في في الله وإن للملك وإن للشيطان في قلب المؤمن لما ولما الشيطان إعاد بشر وتصديق بوعد بمعنى اسلوب الشيطان برضو يلقي في روعك شيء إذا في معناها خطاب يجيك خطاب يسمى الخطاب الملكي من الملائكة وخطاب يجيك من الجن هواتف الجن والخطاب الثاني يسمى الخطاب الحالي والخطاب النفساني يعني انت لما تكون بتتكلم مع نفسك كثير بعد شويه شيء يطلع منك يجيك كانه من بره يخيل اليك ذلك لكنه صادر من شنو من دواخلك يقول لي يا اخي في زول بيسلم عليه طوالي في زول بيسلم عليه في نوع من الناس بيقول كذا لذا يا اخواننا التفريق بين الخطاب الملكي لك وبين الخطاب الشيطاني بين لمه الملك الملكي ولمه الشيطان هذا شنو؟ احتجر التفريق تعرف كيف؟ يعني مثلا عمران بن حصير رضي الله عنه في البخاري كان بجماشي يسمع أصوات تسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفت مالك الحمد كذل من كتر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجل الأمر قال يا رسول الله إني أسمع أصوات أن تسلم عليا قال بشراك يا عمران هي الملائكة الملائكة بسلم على طواله عمران بن حسان فحادي الملائكة بسلم عليه قال عمران فاكتويته قام اكتوى فانقطع صوته قال فرجعت إلى البيتسلم قال كرهت الكي فانقطعت عنك لأنه اكتوى حديث البخاري ما عمل الكي خلاص الملائكة ثاني شنو يعني تركت فترك الكي لما ترك الكي عاد اليه عادت إليه أصوات الملائكة فأصبح يستأنس به ما يخاف أرسل له كله وقال له ملائكة طيب دنع بتاع الملكي طبعا خطاب يسمع بشنو بأضانه تحل عمران أصوات دوله السلام عليكم يا عمران دي ملائكة أو خطاب يلقى في قلبه هذا الإلهام شير يجوف شنو في قلبه من الملك وفي هواتف الجن الشيطان ما ربنا قال يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا شنو إلا غرورا الشيطان يعدكم الفخر ويامركم بالفحشاء الشيطان بيتكلم معك فمعناه الخطاب اما الخطاب الرحماني حد ملائكه اما خطاب شيطاني كثير من الناس الآن ضله يكون في ناس بيسلم على اصوات يقول لك ربنا ارسل لي ملائكه عمران بن الحصين الرسول قال لي الملائكه انت قلت لي الملائكه أمكن بالسياطين الشاكين تتسكت ما تقول والله يجيوني الملائكه وربنا رسل لي الملائكة وقال لي عالج الناس بالمساله المعينه دبل مناسبة كثير جدا هذا اشكال بعد ذلك الخطاب أو الإلهام النفساني البيجي طالع من شنو من دواخلك طيب آخر منزلة أو درجة من مراتب الهداية العشرة أي العاشره الرؤية الصادقة وده بحر بحر وكثير من الناس أحلام كثيرة لكن الرؤية من الله والحلم من الشيطان وهي اصلا ما بالمناسبه بالمناسبة لكن اعتذى ناسا أن يقولوا حلم بالدرجة لكن هي الحلم لأنه أي كلمة في اللغة العربية التشكيل فيها إذا تغير يتغير المعنى جذب الأذين حلم فما بقيني حلم مذهباني حلم بالفتح حلم جلد النقبة والكسر حلم عفو الأذبة والضم للنوم هذا ثم كثير الكذب بدأ وحيا بالسلام رمى عزولي بالسلام أشار نحوي بالسلام بكفه المخضب بالفتح السلام قول المبتدي والكسر سلام صخر الجلمدي والضم سلام عرق في اليد قد جاء في قول النبي يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة شبت لأرض حرة معروفة بالحرة فقلت يا ابن الحرة ارسل ما قد حل بي بالفتح حرة للحجارة والضم والكسر حرة للحرارة والضم حرة للمختارة من النساء في كما بقت محجبة ما حرة دعوت ربي دعوة لما اتى بدعوه فقلت عندي دعوة انزرتم في رجبي بالفتح دعا لله دعا والكثري دعوة في الأصل دعب. والضم دعوة شيء صنع للأكل عند الطربي وهكذا وقص على ذلك كثير من الأشياء فهي الصحيحه أنها شنو ليست حلم ولكن شنو حلم ما الإلهام قلنا إما تسمع أصوات الملائكة تسلم عليك أو تتكلم معك وده يتعذر في هذا العصر انت كان سمعته الصلاة عليك عليه لا تجذب انه دي ملايكا ولا تجذب انه دي ترسك عن نفسك لحد ما تقال لك نبي يكلمك وما في نبي زي عمر ادنى حصير صحر المقطع او الملك يلقي في قلبك يعني كلام اذا كان اعاد بخير وتصديق بوعد ده الهام من الملك يعني شيء يعني القاه الملك في شنو في نفسك طيب الرؤية هي جزء من ستة وأربعين جزء من النبوه طبعا بعض المفسرين قال جزء من 46 جزء لان النبوه ثلاث وعشرين سنه وكان السنه يرى في كل 6 عشر شنو رؤيه معناها في السنه يرى اثنين اثنين في 23 وعشرين بكر لكن هذا الكلام غير صحيح لأن في روايه الرؤيا جزء من بضع وستين جزء من النبوه وفي روايه بضع وسبعون جزء من النبوه تصبح معناها الرؤية أجزائها تقل كلما كان صاحبها صادقا فكذا قال عليه الصلاة والسلام أصدقكم رؤية أصدقكم حديثة الزور يتضب بالنهار هذا الشيء بيشوفه بالليل زي بيطلع صحيح 100% لكن كان عندك يضب بالنهار بتلف وتدور في السوق وتكتب شيء وتغش الناس الرؤية بتاعتك ما تبقى جزء من ستين جزء من, من ألف جزء من ألف جزء من النبوة وكلما كنت أفضق كلما كانت عند الأجزاء شنو أقل هذا في الرؤية طيب بعد ندخل في المنازل ده كله كان شرح إجمالي لفاتحة الكتاب بدأ ابن القيم رحمه الله يتحدث على حسب صاحب المنازل هاروي أبو إسماعيل هاروي هو صاحب منازل السائلين بدأ يشرح المنزل الأولى في الطريق هي منزلة اليقظة أو اليقظه اليقظة وتعريفها روعه الانتباه وانزعاج القلب وروعه الانتباه من رقده الغافلين مازور كان يعتبر حي، ما راجب لكن قلبه راجب لما القلب يبدا ينتفض ويفكر في الدين يعتبر شنو استيقظ شنو استيقظ قلبه وهذه هي القوم التي قالها الله تعالى قلنا معركم بواحدة أن تقوموا لله شنو مثنا وشنو وفراثم ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة فتقوموا معنى الزوال كان في ضلال حفلات وغناء من الشباب أو تايه وما جاء الخبر فجأة قام انتبه قلبه قلبه كان نايم صحة بالله أنا كنت تايه لدرجة أنا كنت ظال لهذا الضلال الحمد لله لأن لو كنت مت على الحالة دي كنت ألقى الله بغيري حسن الخاتمة يبدأ بعد ذلك فأول شيء يفعل السائر إلى الله المتنقل في منازل السير إلى الله بقلبه هو انتباه القلب وانزعاجه من رقدة الغافلين بعد ابن القيم يقول لو مثلنا منازل السير القلب إلى الله بمنازل السير الحس في الأدفار ماشي من هنا وين قول كثلة قول دبي ماشي أي سفر قل ماشي الشمالية أول حاجة تعمل شروع بتكون ما جاء الخبر ما عندك فكر أنك سافر فجأة بيديك رقبة أنك تسافر الرقبة في السفر هي اللي اليقظة بعد ذلك بتبدأ تحدد أهدافك أنا داير سافر ليه؟ ولا دايرك زور الأهل أو جاني خبر كده بتبدأ بعد ذلك تتبصر في أمر السفر وتتفكر فيه تمشي تقوم تجهز العفش تعمل كده وترتب الأمور بعد اليقظة الفكرة البصيرة أمر السفر بعد ذاك العزم بتقطع شنو التسكرة بعد العزم بتكون أنت سافرت تمشي الشرس تنطق الصباح بدري تمشي المطار تركب الطيارة انت خلاص استأنفت السفر ما في زول يا إخواننا بيصبح طوال يمشي الشرطة يمشي المطار يقول له ناير يسافر ماشي وين لابد يكون حد افتداء شنو كله بيحصل داخله يقضى وفكره وبصيرة يحدد انه دار يسافر ليه ماشي يعمل شنو ويمشي قطع التذكرة وكان في رسوم اشياء ده يدفع مش بس طوال نايم اسلحة صباح قال لي اهله انا ماشي دبي ماشي تعمل شنو بس امشي دبي مطار دبي وثاني جراجع لا بيكون في باعة في زيارة في أشياء. السفر هكذا إذا كان هذا هو السفر الحسي فما بالك بسفر القلب في منازل السير إلى الله معنويا السفر المعنويا كيف يكون أيضا هو يحتاج إلى شنو إلى هذه المنازل طيب إخواننا اليقظة البيجيب شنو كلنا يريد أن يتيقظ في سفره البيجيب شنو اليقظة يأتي بها أمراني شهود منة الله عليك يعني بيخليك ترجع الى الله شوف يعني انت ما في نوع من الناس تايه يشرب خمره ومخدرات وبنات وضلال و و فجاه بيرجع الى الله بيرجع علي الله ليه لانه شاهد نعمه الله عليه خلقه وتسويته وستره اشياء كثيره ثم تقصيره فشهود منة الله وشهود تقصيرك في حق الله هو الذي يجعل القلب ينطفض لتبدأ السير إلى الله طيب قلنا أيها الأحبة إذا كانت اليقظه بتاتي بأمرين قلنا شهود منك الله مع شهود تقصيرك عندها تحتقر عملك وتحتقر نفسك في جناب الله انا ما عملت لله الله حاجة يبدأ قلبك يتحرك يتحرك نحو المقامات الإيمانية يخوانا حسائزو تنذاريبو عنده مقامات إيمانية لكن المقام الإيماني لا يحصل إلا باليقظه كبداية الطريق اليقظ هذه المسلم تكلم عنها في سيد الاستغفار عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار ببشر اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعت أعوذ بك من شر ما صنعته ده شهود التقصير اعوذ بك من شر ما صنعته ابوء لك بنعمتك علي هذا شهود منا وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لا توجد عباده صادقه بغير تعظيم لله واحتقار للنفس بقدر تعظيمك لله واحتقارك لنفسك هاتين الاباءتين أبوء يعني الاعترافين ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبه فإن لم يحصل هذا التذلل والخضوع لا تكون العبودية البتة عبودية صحيحة عبوديتك بيكون فيها دخل بعد الجقضة بتأجي الفكرة قال له شنو؟ أنت بعدك بتفكر في السفر وأهدافه وهي تحديق القلب إلى جهة المقصود قصدا له يعني وطلبا له أنت بتتجه بقلبك تجاه شيء معين بيبدأ تعلق قلبك بشيء معين هدف إنه أنا أمشي وأبيع وأشتري أمشي أزور ناس في كده أمشي اعزي في السفر المعين أمشي أحضر العجس وهكذا المنت بتحدق القلب إلى جهة المقصود التماسا له بعد ذلك بترتب البصيرة البصيرة شنو؟ التذكره أخذ لي أولادكم أهو أشيل معيكم والهدوم والكده دي, دي البصيرة والبصيرة هنا نور يقذفه الله في قلب العبد فكأنه يرى الآخرة رأي العين أو نور يقذفه الله في قلب العبد فيرى حقيقة ما نطقت به الرسل يعني أي شيء قال الرسل أنت عندك حقيقة ما عندك تشق الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم تسير عليه أمم الأولين والآخرين ولا ينقطع انا أؤمن بذلك وأنت تؤمن بذلك وما عندنا شك دي بصيرة البصيرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام بصيرة في أسماء الله وصفاته وهي يعني أن تعرف الله حق المعرفه يقولنا ربنا سبحانه وتعالى تحرف على عباده بألوان المعارف نوع لهم الدلالات حتى يعرفوه فأنت إذا عرفته تشهد بقلبك بصيرة يقينا لا يخالطه الشرف أنه يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخره الملساء وأنه يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يخشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل تعظيم الله باسماء وصفاته البصيرة الثانية بصيرة في الأمر والنهي اي شيء قالوا قالوا الكتاب قالوا السنة انت عندك تو بصيرة فما في شهوه بتخليك تبتنع عن المسائل. وانا تفكر من الناس بيعرف الحلال ولا يستطيع يأتيه ويعرف الحرام ولا يمانع نفسه يأتي ليه لقوه داعي الشهوة في نفسه والبصيره تقوي داعي الأمر والنهي وتعظيم الله في نفسك فتؤثر رضا الله على رضا نفسك وشهوتها وبعد ذلك بصيرة في الوعد والوعيد الاخره أي حاجه فيها وعيد النار الأهوال شيء كثير تؤمن بيو الجنة وما فيها من الخير وما فيها من النعيم تؤمن به هذه بصيرة مهمة جدا طيب بعد ما تنتهي البصيرة بيجي يا اخواننا بعد ذلك العزم ما أنت عملت شنو استيقظت ثم فكرت ثم تبصرت في امر سفرك جهزت الشنطة عرفت تسكر بكام والرحله بتاخذ كم يوم ورتبت امرك وخليت مصاريفك لرسل بيت معنى شنو فضل شنو فإذا عزمت فتوكل على الله والعزم هو السير القصد الجاد المتصل بالفعل السير الجاد في طريق سيرك لكن يا أخوانا السير ذا سير شنو السير سير شنو اليقظ يقظ شنو القلب والفكرة فكرة شنو القلب والبصيره بصيره شنو القلب والعزم عزم شنو؟ عزم القلب وقصده وهنا يا في حاجة مهمة جدا يعني أيها القصد حتى شنو؟ القصد القصد تبلغه القصد بساعدك في حاجة مهمة جدا يجعلك اولا تسير إلى الله مستقيما بلا توقف يا اخواننا في ناس بيعبوا ضلوا وبينقطعوا أهم شيء أن تستمر على العبادة وعبد ربك حتى يأتيك اليقين لاحظت فمواصلة السير ده القذر فالقذر يساعدك على أولا السلوك بلا توقف وعدم التردد في أثناء, في أثناء السير إلى الله ممت تتفت بقلبك قلبك ما بتتفت مشيت بأله قسطت الله ثاني إلا تصل ما في شيء تسيحون بينك وبين ذلك وإن كاف الطريق كما قال ابن القيم عوائق وعلاقات عوائق بتعوقك في الطريق من خارج الطريق وعلاقات تعوق قلبك بأشياء إخواننا أنت بستيق إلى الله في نسوان في أطفال صح أسي كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال شنو الولد مبخلة مجبنة محذلة الولد مبخلة الزور يكون يعني كريم بيطلع مما يعمل الوليدات الشيطان يقول له الوليدات ذاته مدينين جراية حتى في الزمن ده انت كان حافظت على اولاده تخلت حاجة يا زور ما لكم مالا لنهناني بعك لو كان بدي مليون يقوم بعدك ذاك ينجل. الولد مبخلة والولد مجبنه زول دار جاهد في سبيل الله تلقى مجاهد وما هم ما نفسه مما يعمل له اليدات بعد ذاك يقول حسابنا بعد ذاك. في ناس بيجينا وسؤولين منهم أمام الله بالربيون الأنبياء والرسل والصحابة الماثلين في سبيل الله ما عندهم عيال فيجي الولد مجبنة مبخلة مجبنة ومحزنة محزنة كيف كان مات انت شهود الغسطة تنزل منك كان عياء تحزن كان طاقته عربية في شارع الظرب ولا في الشارع الغياء مبقوم الولد مبخلة مجبنة محذنة هكذا قال عليه الصلاة والسلام الى الله بالقلب وعدم الانتفاء في علائق يتعلق بها القلب وعوائق يضعوا لك الناس الشلة يا خلسة انت صغير يا خلسة مالك على التشدد ده. الله ما قال كده أدي ما كده كلام زيدة دي اسمها عوائق بعد في قوافع قواصئ في الطريق قال ابن القيم القواصئ احيانا قواطع من نفسك من دو نفسك غرور وعجب ورياء كل قواصئ تقطعك عن الله تصبح تعمل العمل ولم تصل الى الله ولم تستفيد منه ايمانا ولا قلبا حيا كانك لم تعمل. كأنك لم تعمل العمل ليه لانك لم تقصد به وجه الله عز وجل باسم القواصئ طيب نختم آه. هذا الدرس بانه المنازل بنتكلم عنها هذه اليقظة والفكرة والبصيرة والعجل دي المنازل الأربعة الأولى بعد ذاك المحاسبة والتوبة وانت ماشي دي تسمى مقامات المقامات الإيمانية تسمى المقامات شنو؟ الإيمانية لكن عندها تسميات سبب التسمية على حسب حال الإنسان الذي يباشرها على حسب حال الإنسان الذي شنو أذا ما يكن في بداية الأمر يسمع عن المنازل والمقامات بالنسبة له بوارق ولوائح في بداية الطريق اللوائح يعني شنو شيء يلوح لك في الأفق تسمع اليقظة سماع بس أول حاجة تسمع سماع بتقبلك عبارة عن شنو شيء يلوح لك أو بوارق أو لوامع مع يلمع جدابك أنت ما, ما باشرته فإذا أتيت وتلمستها عشت منزلة يقضى ومنزلة البصيرة وبقي عندك بصيرة في الأمر والنهي والوعد والوعيد والأسماء والصفات وصلت درجة عايشت منزلة البصيرة تحولت من بوارق ولوامع ولوائق إلى أحوال البصيرة بقيت شنو؟ البصيرة بقيت شنو؟ ما تسمع به بالمعلك من بعيد لبعيد هذا شنو؟ حال فإذا أصبح صفه دائمة لك واستقر قلبك طوال بجة الفصيرة دي معاك تصبح مقامات يعني السائل إلى الله في أي منزلة في التوبة في الإخباط في الإنابة في التوكل في الخشية في التبتل في الصبر في الشكر في المحبة في الرضا في أي منزلة من المنازل في بدايه لما تسمعها وتدرسها بتقبل شنو لوائح بتبدا تعايشها لما انت عايش بجنبك بتبقى شنو احوال بتبقى شنو من لوامع وبوارق ولوائح بدك شنو احوال احوال ليه لانك باشرتها بقيت تتعود تصبر سمعت الصبر بقيت تصبر سمعت الشكر بقيت تشكر الشكر ده كان شكرته بمجرد ما شكرته تحولت من بوارق الى احوال بيقى حال بنزلك لكن كان بيقى الشكر ده ملازم لك طوال بجي تشكر اي حاجة تشكر شنو ربنا بيقى الشكر بالنسبة لك شنو حال ولا مقام مقام اصبح الشكر بالنسبة لك شنو مقام ونحن نريد ان نصل الى المقامات الايمانيه بيبدأ كيف بالسماع والمعرفة بالشكل بعدك تبدا تبدأ في حياتك لما انتبه ملازمات طوالي يا معنا معناه التائب تاب الى الله لما ينتبه ان المنزل البعد بتكون التوبة معه مقام بس كده حتى المقامات المداخلة يعني مثلا مقام المحبة يجمع مقام الخوف ومقام الرجاء ومقام المعرفة ومقام الإرادة مقام الخوف يجمع مقامين مقام الإرادة ومقام تعظيم الله المبعض تعظيم الله وخافه عرفت؟ مقام الحياء أيها بناسبة من منازل إياك نعبد وإياك شنو؟ نستعين يحمل مقامين مقام مراقبة الله في السر والعالم ومقام تعظيم الله أجمع مقام يجمع كل المقامات عارفوا شنو؟ المقام اللي يجبع كل المقامات دي مقام الشكر مقام شنو؟ شفت الزوء بيشكر الله ده؟ ده معناه عارف الله أنه لا ما شكره ومعظم الله وبيخاف الله كم ما ما بيعمله وبيحب الله عشان كده وبي... وبيخشى الله وبيراقب الله المقام بتاع الشكر يعتبر من المقامات الجامعه سوف نعرف ان شاء الله لما نأتي في كل هذه المقامات ان شاء الله يعني تفصيلا يمكن أن أن نتحدث عن هذه المقامات نكتفي بهذا القدر من درس المدارج اليوم على أمل أن نلتقي بكم ان شاء الله في درس جديد من كتاب مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته